بربطو شقتك كتير صار شب صار كبير كبير الصديق وحب مبسوط امه صار شب تعرف على صديقك شعور من العرس وباس ري فرق انتصار عندك بي بس شو ذنبي انا انا بعد ما ربيت لا شوفك الي ليت السلالي مش بحشرك ataliyi ndola mupiary neni